بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام مين تلك آيات الكتاب الحكيم عدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على مذنب ربهم وأولئك هم المفلحون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 وَهِذَا دُلَّا عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُستَكْبِرٌ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا كَأَنَّ نَبِيًّا لَنِعِهِ وَقَرَأَ فَبَشْرِهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ عِنْدِ وقالدين فيها وعد الله حفا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض روازي أن تميت بكم ودفت فيها السماء ماء فأنبثنا فيها فأنبثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظلم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 وَفِي صَالِحِهِ فِي عَامَيْنِ أَنْشُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَأَنْتَ بِعَذْبِينَ مَنْ أَنَا إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِنْ قَالِحَةٍ مِنْ قَرْدٍ لَّبَدْتُمْ فِي صَخْرٍ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 من عزم الأمور ولا تضعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مغتال فقور واغصر في مشيك واغبط من صوتك إن, أن أَرَى الْأَصْوَاتِ لصَوْتُ الْحَمِيرِ أَلَمْ تَرُوا أَنَّ اللَّهَ تَفْرَدَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْتَقَعَ لَكُمْ نِعْمَةً وَأَسْتَقَعَ لَكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَلَا ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى بغير علمه ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل له متبوع ما أنزل الله قالوا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 رَقادِس تَمْتَج بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَا وَإِذَا اللَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ الْأُمُون كَمَن كَفَرَ فَلَا يَحُدُّكَ كُفْرُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ بَل نُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ثم نضطرهم إلى عذاب غريب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكبرهم لا يعلمون لا إِلَّا هِيَ الْعِلْمُ الْعَظِيمُ وَالْعِلْمُ الْعَظِيمُ وَالْعِلْمُ الْعَظِيمُ وَالْعِلْمُ الْعَظِيمُ وَالْعِلْمُ الْعَظِيمُ وَالْعِلْمُ الْعَظِيمُ وَالْعِلْمُ الْعَظِيمُ وَالْعِلْمُ الْعَظِيمُ والبحر يمته من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير فَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنِجِ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَزَبْطَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إلَى أَجَلٍ مُزَمَّمٍ كُلٌّ يَجْرِي إلَى أَجَلٍ ذمًا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْهُوَى وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ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 لَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الذِّلَّةِ مِنْهُمْ مُقْتَصِدًا وَمَا يَجْعَلُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُنُتَ قَدَارًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ ولا مولود هو جاد عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغر أنكم فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغر. ينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما ذرني نفس ماذا تنسى غدا وما ذرني نفس بأي أرض تموت إن الله علي of these.